لا هي نار لا هي ما لا هي غيم ولا سما انحكت غنت سنابل من رضا والسكوت انصار ميران الغضا لا هي نار لا هي ما انحكت غنت سنابل من رضا والسكوت انصار نيران الغضاء ويا رضاها وقفوا ناظر شوي شف غلا كيف سوا بشخص حي كيف حي ولا لقاه واللقاه ما بقى بيده شي غير انه